قال تنبيه تفق على أنه يقضي في قبول الشاهد ورده بما يعلمه منه من تجريحة وتزكية ومحصل الأراء, ومحصل الأراء في هذه المسألة سبعة ثالثها في زمن غضائه خاصة رابعها في مجلس حكمه خامسها في الأموال دون غيرها سادسها مثله في القذف أيضا وهو عن بعض المالكية سابعها في كل شيء إلا في الحدود وهذا هو الراجح عند الشافعية هذا المسألة التقدمة عن الكلام عليها مسألة وضاء الحاكم بعلمه إذا رأى حادثة فهل يقضي بعلمه أم يقيم الشهود فيها سادسة مثله وفي القدف أيضا وهو عن بعض الملكية سابعه في كل شيء إلا في الحدود وهذا هو الراجع عند الشافعية وقال بن العربي هذا الشهد قال ابن العربي لا يقضي الحاكم بعلمه والأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود ثم أحدث بعض الشافعية قولا مخرجا أنه يجوز فيها أيضا حين رأوا أنها لازمة لهم كذا قال يقول الحافظ عن هذا الإمام كذا قال فجر على عادته أي ابن العربي في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف ابن العربي حيانا ربما ينقل الإجماع في بعض المسائل ويهول كما يقول الحافظ والمسألة فيها خلاف مشهور وإنما هذا قول جمهور أهل العلم قال كذا جرى على عادته في التهويل والإقذام على أنه خالف ما ذكره الشافعية وأنه ما أتوا بقول محدث والإجماع قائم على أنه لا يقضي بعلمه والشافعية كما ذكروا وهو الراجع عندهم في كل شيء إلا بالحدود أنه يقضي بعلمه في كل شيء إلا بالحدود قال لا يقضي الحاكم بعلمه الأصل فيه عندنا الإجماع على أنه لا يحكم بعلمه في الحدود وما في إجماع ثم أحدث بعض الشافعية قولا مخرجا أن أنه يجوز فيها أيضا حين رأوا أنها لازمة لهم كذا قال الحافظ يقول فجر على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة اختلاف كثيرا من إجماعات مدعا كما هو معلوم وناسهما عند المتأخرين فإنها مدعا يكون قول الأكثرين قول جمهور أو إجماع أهل المذهب فينقلون على أنه إجماع العلماء كافة على هذا القول وهو ربما إجمعه المذهب الذي ينتمي إليه هذا الشخص الناقل الإجماع فإجماعات المتأخرون إجماعات المتأخرين يستأنس بها إلا م يوجد الخلاف ولا يعلم الخلاف يستأنس مياه فإن علم الخلاف فأغل الأحوال ربما تكون مذهب الجمهور أو تكون يكون إجماع عند أصحابه وما أكثر الجمعات في شرح النووي المسلم وهكذا أيضا إجماعات من عربي تمر معنا في احكام القرآن وغير ذلك جماعات من رشد ابن المنذر كثير من أهل العلم من, من ينقلون الجماعات من المتأخرين هي قول الجمهور كما يقول أحمد ومن دع الإجماع فقد كذب فما يدري لعل الناس قد اختلفوا ولا شك أن الصحابة تفرقوا في الأرض ولا سيما بعد انتشار الإسلام فأهل العلم توزعوا وصعب الوقوف على أقوالهم بخلاف الآن ممكن بالمهاتفة يوقف على قول المعاصرين في هذه المسألة ممكن يكون هذا أما فيما تقدم هي صعب فالأخذ أنه أتى بالفايدة هذه أن بعض الجمعات التي ينقلها ابن العربي ما هي على ما أدعى رحمه الله وربما أحيانا يهول كما يقول الحافظ هذا كلام الحافظ أما نحن لا نتجرب مثل هذا القول على هذا الإمام لكن على ما نقل هذا الحافظ عنه وأنه كعادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شورة الاختلاف هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى قولوا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ما معنى يشري يبيع نفسه أحسنته عندك يا عبد الرحمن سبب نزول هذه الآية كم قولا فيه أربعة أقوال ذكرها نعم الأول في الجهاد والثاني في من يقتحم القتال من العدو نعم أن يجرى أحسنته الأمر معروف أنه عن المنكر وهي محتمل للجميع أحسنته فيما يقول يمام هذه كلها وهذا كله من الأقوال ولا في أن يكون مراد بالآية داخلها في عمومها إلا أن منه متفق عليه ومنه مختلف فيه فما هو الصحيح في مسئلة الاقتحام اقتحام القتال واقتحام الجيوش عدد كبير الصحيح الجوال يشعل الأطراق هكذا بشرور منها يقع النكاية بالعدو نعمة الإخلاص ابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أحسنها هذه من أهمها الإخلاص طلب الشهادة يقع النكاي بالعدو أما إذا لم يكن شيء من ذلك بل يكون فيه ما فيه من إدخال الوهن والضعف على الجيش المسلم يرونك تهان وتمزق أعضاءك أشلاء ولا فعل شيء بهم يخافون ربما أنهم إذا ما سكون ربما يفعلوا فينا هذا الشيء يخاف الجيش وتكون أنت السبب فإن لم يكن شيء من المصالح فلا يجوز أي نعم تجري نعم سنته يعني إن لم يكن مصالحا من المصالح فلا هذا الذي ذكره الحافظ وغير الحافظ. فإذا كان مجرد تهور فمن ممنوع؟ كما يقول ناسئم إن ترتب على ذلك رحب في المسلمين. وهذا ربما يحصل سكونه ويؤدونه أديا. والجيش المسلم يرى من بعيد ماذا يصنع به؟ هو داخل فيهم في مصلحة. وليس من هذا هذه المسألة التي تفعل الآن. يدخل بين الجيش ويفجر نفسه هذا قاتل لنفسه هذا قاتل لنفسه وإن حصلت هذا منتحر وهم يسمونها بالعمليات الفدائية العمليات الاستشهادية في حقيقة الأمر العمليات الانتحارية هذا الذي ينبغي أن تعطاه من الاسم الصحيح العمليات الانتحارية بسم الله طيب قبل هذا عندك يا سالم صبح عندك متى يسقط وجوب الأمر المعروف النهي عن المنكر نعم احسنته إذا خاف المرء على نفسه سقط فرضه بغير خلاف إذا خاف على نفسه وعجز عن القيام الأمر المعروف النهي عن المنكر خاف القتل أو الضرب الشديد الذي لا يتحمله سقط عنه التغيير وهذا مذهب المحققين سلفا وخلفا قال بعضهم وذهب الطائف من الغلاه إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك وذهب الطائف من الغلاه إلى أنه لا يسقط وإن خاف ذلك والصحيح ما عليه السلف وما عليه أيضا كذلك المحققون من الخلف أنه يسقط الأمر معروف أنه عن المنكر والنص على ذلك مرة من منكم منكر فلن يغيره فإن لم يستطيع فلن بيده فإن لم يستطيع في لسانه فإن لم يستطيع في وذلك أضعف الإيمان سقط لما سقط باليد وباللسان سقط وإنما يقوم القلب فقط فإن لم يستطيع هذا نص هذا الحديث في أنه يسقط الأمر المعروف أنه عن المنكر باللسان وباليد عند عدم الإستطاع عند العجز أما هذا لا تلتفك إليه أنه يجب عليه وليس قط عنه الأمر من العروف أنه يعني منكر هذا قول باطن ينفح وينضح بالغلو ويخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من قوي وصبر يسأل الله خير هل يستحب له ذلك عند ما ذكر أنه يخشى على نفسه هل يبقى الاستحباب نعم بعضهم يرى أنهم استحب ومن الناس من يشهد نفسه تغاء مرضات عن القول بأنه في ارتحام العدو أنه إذا صبر كما فعل الإمام محمد رحمه الله صبر على ذلك فهذا خير كثير وهو معجور إن شاء الله أما أنه يجب يسقط يسقط فهل يبقى الاستحباب عند ارتحام الغرر فيه وتعريض النفس من الأذية أو الهلكة هل يبقى الاستحباب أو لا يبقى؟ هذه مسألة خلافية إذا كان سيعرض نفسه الأذية أو الهلفة هل يبقى الاستحباب أما النجوب صغف بالإجمع بسم الله قال رحمه الله الآية الثالثة والخمسون قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قال فيها قولان أحدهما أنها منسوخة وهذا قول جماعة من أهل العلم أن هذه الآية, الآية نزلت قبل فرض الزكاة ثم نسخت بفرض الزكاة ونسختها الآية المعلومة التي ذكرت الأصناف الثمانية إن الصدقات الفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في سبيل والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم فهذا قول من أطوال أهل العلم أنها من سوخة بآية الزكاة والمقصود بآية الزكاة هذه التي أشرنا إليها إن الصدقات الفقراء وكانت واجبة في أول الأمر لها أولئك الذين ذكروا إن والدين إلى آخره ثم صار الموجب لمن ذكر الصنف الثامن قال فيها قولان أحدهما أن من بآية الزكاة كما تقدم في غيرها فإن الزكاة كانت موضوعة أولاً في الأقربين يسألون كما ينفقون قل ما أنفقت من خير فللوالدين والأقربين ثم بعد ذلك صارت لا تجوز الزكاة في الأقربين من تلزم النفقة عليهم الأبوان والأبناء والزوجات هذه تلزم النفقة عليهم فلا تجوز زكاه فيهم وكانت مشروع فيهم. فإن الزكاة كانت موضوعة أولاً في الأقربين، ثم بين الله مصرفها في الأصناف الثمانية، شرني إليها، فصارت لا تجوز أن توضع في الأقارب الذين تلزم النفقة، وهم الآباء، الأب وإن عله، والأم وإن علت، الأب والجد، وجد الجد، فهؤلاء تلزمك النفقة عليهم، وهكذا الأم أم الأم إلى آخره، فعلى كلهم أباء فلا يصلحا أن تعطى الزكاة لهم ما دام أنك تستطيع أنك تنفق عليهم فتلزمك النفقة إلا إذا كنت فقيرا وعندك مال زكوي فهذا شيء آخر هذا شيء آخر لأنك ما عندك شيء تنفقه عليهم أو مثل تسديد الديون فهذه مسألة خلافية هل سدد الدين عنهم أو لا يسدد الدين عنهم ومن أهل العلم أن أنه لا بأس بسداد الدين عنهم وإن كان تلزمك النفقة الشيخ العثمين يفتي بهذا أن السداد لي شيء آخر قال الثاني أنها مبينة مصارف صدقة التطوع هذا القول الثاني أن هذه الآية إنما هي في صدقة التطوع وليست في الزكاء الواجبة والتي في الزكاء الواجبة هي هذه الآية إنما الصدقات الفقراء ما فيه ناسخ من كما زعم بعضهم وإنما عندنا آية في صدقة في التطوع وهي هذه الآية التي قرأت اسألونك كما الذي ينفقون قل ما من خير فللوالدين فهذا في التطوع وهناك آية أخرى وهي التي زعموا أنها ناسخة في صدقة في الفرض إن الصدقات الفقراء فلا ناسخ ولا منسوخ لأن الناسخ المنسوخ أو باب النسخ له شروط كما هو معلوم سيشير إلى هذا فعلى هذا هذه الآية ليست من باب الناسخ المنسوخ قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ المنسوخ قال قوم هي منسوخ بقوله إنما الصدقات الفقراء لآخر الآية فلو علمنا المتأخرة من هاتين الآيتين من المتقدمة لتكلمنا على الناسخ المنسوخ فلما خفي ذلك حملنا هذه الآية على صدقة التطوع يسألونك ماذا ينفقون وحملنا الآية الأخرى على صدقة الفرض جمعا بين الأمرين هذا هو الصلاة ما فيه ناسخ من منسخ وإنما الآية التي نحن بصدد الكلام عليها تحمل على صدقة التطوع والآية التي ذكرت تحمل على صدقة الفرد فما فيه هنا ولا منسخ لأن هذا ليس باب الناسخ منسخ ولو كان باب الناسخ من قال تكلمنا نتكلمين عنه جعلناهم باب الناسخ منسخ لكن هذا ما هو من هذا الباب بل هذا من الباب الذي ذكره أن أحد الآياتين في التطوع والأخرى في الفرد هذا هو التحقيق إن شاء الله فيها ما ذكره الإمام فالقول بالنس ما يتأتى هنا. قال الثاني أنها مبينة وصارف صدقة التطوع الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فهذه بينة صدقة التطوع فإن أولى بها هؤلاء الأقارب فهي صدقة وصلة وهكذا من ذكر من اليتام والمساكين وبنستبين ففيهم صدقة وصلة فيهم صدقة دون صلة إنهم كانوا من أقارب وما تفعلوا من خير صدقات هذه صدقات التطوع فإن الله به عليم فهذا هو الصحيح أن هذه الآية إنما هي في التطوع وليست الفرض حتى يقال نصفخة بالأصناف الثمانية قال فيها قولانا حدهما أنها منسوخة بآية الزكاة كما تقدم في غيره فإن الزكاة كانت موضوعة أولا في الأقربين ثم بين الله مصرفها في الأصلاف الثمانية الثاني أنها مبين مصارف صدقة التطوع هذا هو الصحيح وهو الأولى وهو الأولى كما سمعت أيضا في الناس من منسوخ هذا ترجيح هذا الإمام وهو من تقدم كابن جريج رحمه الله تعالى من المتقدمين وهو الأولى لأن النسخ دعوة وشروطه معدومة هنا فالنسخ دعوة وشروطه معدومة هنا ولابد من هذه الدعوة من إقامة البراهين لها وما فيه براهين أقيمت على ما ذهبيني هؤلاء العلماء أن هذه الآيات من باب الناسخ المنسوخ فلابد من توفر الشروط في الناسخ المنسوخ التي منها تعدر الجمع بين الدليلين وهنا ممكن الجمع بين الدليلين فتجعل هذه الآية كما سمعت في التطوع والآية الأخرى في صدقة الفرد هذا شرط مهم في الناسخ والمنسوخ عند تعارض الأدلة أو عند وجود هذا الأمر أنه يتعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكنه فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما ومنها العلم بتأخر الناسخ وهذا شرط مهم العلم بتأخر الناسخ وتقدم المنسوخ ويعلم ذلك ما هو معلوم بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. ومنما علم بالنص إني كنت منهيت نهيتكم عن أو منما علم بالنص طول عليه صل الله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا النهي منسوخ. هذا النهي منسوخ. وهكذا يعلم بقول الصحابي قال عائشة كان فيما تقدم أو فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات محرمة. فهذا علم بقول الصحابي وأيضا كذلك ما يعلم بالتاريخ ما يعلم بالتاريخ مثل هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة في القبور فزوروها فهذا متأخر هذه الدول على أنه متاخر فزوروها وذاك متقدم هذا مما أيضا لا بد منه في الناس خلمنسوق معرفة التاريخ معرفة المتقدم والمتأخر ويعرف المتقدم والمتأخر إما بالنص أو بخبر الصحابي كحديث عائشة أو بالتاريخ يعلم تنصيص أن هذا متقدم وهذا تاريخه متأخر ومنها أيضا ثبوت الناسخ فلا يكون الناسخ ضعيفا فإن كان الناسخ ضعيفا فلا ينقل النسخ هنا فلا بد في شرط النسخ من ثبوت الناسخ متى اتينا شيء حديث ضعيف تقول هذا الناسخ لهذا المتق... لهذا الحكم هذا غير صحيح فلا بد من ثبوت الناسخ في النسخ هذا شرط أيضا مهم واشترط الجمهور أيضا أن يكون أقوى من المنسوخ مع ثبوته أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا للمنسوخ فلا ينسخ الأحاد المتواتر فهذا فيه نظر والصحيح أنه إذا ثبت النص سواء كان متواترا أو أحادا أقوى من المنسوخ أو دون المنسوخ مساوي المنسوخ فمدام أنه ثابت فينسخ هذا الشيء هي بالثبوت وأما القوة والضعف فهذه ما هي عبرة أي أحاد متواتر يعني ضعف أحاد متواتر عندهم ولا ما فيش ضعف في الدليل إذا ثبت فهذا الشرط غير معتبر هذا الشرط الرابع قوة المنسوخ أن يكون أ الناس يكون أقوى من منسوخ أو مماثلا له في القوة فلا ينسخ الأحاد المتواتر لا ينسخ الأحاد المتواتر هذا الشرط ما هو صحيح أبدا بل الأحاد إذا ثبت ينسخ المتواتر إن ثبت الأحاد ينسخ المتواتر فهذا لا تعتد به لا تبالي به هذا الشرط الرابع الذي ذكره فما فيه دليل عليه فالحجة هو الثبوت فالشرط الذي تقدم هو المعتمد ثبوت الناسخ سواء كان هذا الثابت بالناسخ متواترا أو أحادا فإنه ينسخ هذا المتقدم أو أحادا فإنه ينسخه قال رحمه الله من يعيد شروط النسخ وشروطه معدومة هنا قال الثاني أنه مبين مصارف صدقة التطوع وهو الأولى نعم كما قال لأن النسخ دعوة وشروطه معدومة هنا فما هي شروطه التي عذبت هنا أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ نعم، معرفة التاريخ، معرفة المتقدم المتاخر. نعلم أن الناس أنهم متاخر عن المنسوخ وأنت ما انتبه. ذكرت هذا، لكن ذكرت وين هذا ذكرت أنا؟ ذكرت في شيء واحد، أن هذا المتاخر يعرب بشيء. ها، تبوط الناسخ أحسنته. ذكر معرفة المتقدم المتاخر. معرفة التاريخ وذكر ذكر نظن هو متاخر واحد يعتبر بقية هذان اثنان أه؟, آه ما لكم يا جماعة آه أحسنته لا يمكن الجمع بين الدليلين فلي صار إلى النسخ مع يمكن الجمع أحسنته لا يصار إلى النسخ مع يمكن الجمع أحسنته ومنهما اسم ما ذكر الإخوة معرفة أو العلم بتأخر الناسخ. وهذا يعلم بما سمعت بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ العلم بتأخر الناس يعرف بواحد من هذه الثلاثة هذا واحد ولكن يعرف بهذه الأشياء صح وهكذا ثبث الناس وما اشترطه الجمهور وليس بشرط قال رحمه الله لأن النسخ دعوة وشروطه معدومة هنا وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم وهذا قد جاء النصوص الدالة عليه أن صدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم في الشخص أن يعتني بأقاربه فلا يذهب بعيدا وأقاربه محاوِج فقراء مساكين ينتظرون هذا القريب أن يعينهم وأن يبذل معهم شيئا من ماله وهو لا يبال بهم فيذهب بعيدا ويترك هؤلاء المحاوِج فهذا خطأ فأنت تؤجر عليها من جانبين جانب أنها صدقة ومن جانب أنها صلة وهذا كله من باب الحف على العناية بالأقارب قال وصدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم يدل عليه ما روى الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء والمعشر يطلق على الطائفة الذين هم أمرهم واحد معشر النحاء معشر أهل الحديث إلى آخر ذلك يطلق على طائفة معشر شأنهم واحد وأمرهم واحد معشر السلفيين شأننا واحد معشر أهل السنة إلى آخره معشر الفقهاء، معشر أهل الأصول يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فقالت زينب امرأة عبد الله لزوجها أراك خفيفة ذات اليد فإن أجزت عني فيك فإن أجزت أجزت نعم فإن أجزأت عني فيك صرفتها إليك أي هذه الصدقة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت أتجزئ الصدقة مني على زوجي وأيتام في حجري فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وفي رواية زوجك وولدك أحق من, تصدق من تصدقت عليهم وهذا في التطوع وفي الفرق أيضا تيجوز لها أن تعطي زوجها زكاة مالها ما فيه مانع وينفق ذلك في أولاده وفيها لا مانع من ذلك لأنه قد انتلكها فيوفقها فيها ما في مانع بعد ذلك فزوجها أحق بصدقة التطوع من غيره وهكذا أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما سيذكره الآن وروا النساء وغيروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك لن يعرب أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك مم. وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك ويجوز أمك وأبيك وأختك وأخيك وأدناك أدناك نعم أحسنته مفعول به أعني أمك وأباك إلى آخر ويصلح أمك وأبيك على أي شيء ما؟ ما؟ نعم بدل من قوله من تعول بمن تعول وابدأ بمن تعول أمك وأبيك هؤلاء تعولهم بدأ به صدقة التطوع وأما صدقة الفرض ما تصلح فيهم فهذا الدليل نص على أن صدقة التطوع جائزة في الأقارب وينبغي الشخص أن يبذلها فيهم أن يبذلها فيهم إن كانوا محاوين بهذا القيد إن كانوا محاوين يبذلها فيهم هذه صدق وصلة وهو سينفقها فيهم كالمتصدق بها عليهم قال يد الله المعطي يد المعطي العنيا وبدأ من تعول أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدا بنفسك فتصدق عليها ابدا بنفسك فتصدق عليها فقع على نفسك أنت أحق الناس بنفق على نفسك قال في تتمة الحديث فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بيديك يقول يقل يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك هذه تتمت الحديث فإن فضل شيء فليأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فليذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك فإن هؤلاء الرجال الحق لو كان لي قال هذه النعم ما جعلتها ايش او ايش الحديث يا اخوان لو كانني مثل احد ذهبا ما أتت عني ثالثة ما أتت عني ثالثة إلا وقلت به هكذا وهكذا إلا شيئا وارصده لدي او كما قال عليه الصلاة والسلام او في الحديث كانني مثل هذه العضاة نعما لقد سمتها بينهم مثل هذه العضاة الشجر التي فيها الشوك هذه نعم لقد سمتها بينكم حصل هذا موه سهل البدل المال ليس بالسهل إلا منوفع الشخص لا يبخل على نفسه بما يسر الله وما يطيقه لا يكلف الله نفسه نفسه بما يطيقه ولا تحتقر من المعروف شيئا ولو شيء يسير تبدله مئة ريال بالنسبة للفقير خمسين ريال يعطي المهم أنه ينفع نفسه في الآخرة ينفع نفسه في الآخرة إذا توفر معه شيء حتى يدخر له يوم القيامة. قال وروى النسائي وغيره هذا وروى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فأنت حق بها يكون عندك مال وأنت محتاج لتوزعه صحيح أنت بدأ بنفسك اولا تصدق عليها هذه صدقة على النفس سبحان الله ما أعظم هذا الدين وما وسع الأجر فيه. هي صدقة والصدقة ميجور عليها الشخص ولا شك أن الحلوة على القرامة أبلغ ومراعاة للرحم الكاشح قال الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف والمراد هنا الفقير الجائع المراد هنا الفقير الجائع والقص الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع يقال إلى الضلع يعني الخلف والمراد هنا كناية عن الفقير الجائع قالوا لا شك أن الحنوع القراب أبلغ مراعات للرحم الكاشح أي الفقير الجائع أوقع في الإخلاص مراعات للرحم الكاشح أوقع في الإخلاص صحيح وهؤلاء مادة النصر ومادة الخير مراعات هؤلاء الفقراء والمحاويج إنما تنصرون وترزقون بضعفائهم فالعناية بهم مادة الخير كله فهذه دل على الرحمة بهم أتى بهذا الصيغة التي تدل على الحصر إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فلما أهين الضعفاء صلت الله الأعداء قال وتمام المسألة ياتي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى الحاصل استفدنا من قوله يسألونك ماذا ينفقون أن الآية فيها خلاف فمنهم من قال هي منسوخة بآية الزكاة ما هي آية الزكاة هذه يا أخي نعم إنما الصدقات التي ذكرت الأصناف الثمانية والصحيح هو القول الثاني أنها غير منسوقة بل هذه في مصارف صدقة التطوع وآية الزكاة في الأصناف الثمانية قال رحمه الله بقي وقت طيب تخرتنا الله إلهنا سبحان الله قال فائدة في من صلى صلاة بغير طهور أنه غير كافر جاء من حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أمر بعبد من عباد الله أن يضرب مئة جلدة فلم يزل يسأل, يسأل فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما أفاق قال على ما جلت تماني قالوا إنك صليت صلاة واحدة صليت صلاة واحدة بغير طهور بغير طهور ومرق برجل مظلوم فلم تنصره أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار قال الأعلام الألباني إسناده جيد الصحيحة 2774 فهذا نص على أنه صلى صلاة بغير طهور متعمدا هذا الظاهر ولم يكفر ولم يكفر وهذا مرفوع الحديث كما ترى فهذا رجل مسلم لم يخرج عن الملة بصلاة يعني بصلاة هذه بغير طهور ولكنه آث مجلد عليها وجلد على هذه الصلاة إنك صليت صلاة بغير طهور ومرت برجل مظلوم فلم تنصره وهذا هو الصحيح أن من صلى صلاة بغير طهور غير مستهزئ بهذه العبادات فهو آسم اسم عظيما ولا يقفر قال الإمام الطحاوي رحمه الله من فقه الحديث فيه ما فيه فيما قد دل أن تاريخ الصلاة لم يكن كافرا لأنه لو كان كافرا لكان دعاؤه باطلا لقوله تبارك وتعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وهذا ما فيه دلال على هذا الشيء فإن الرجل ليس بتارك الصلاة بل هو يصلي وإنما صلى هذه الصلاة بغير طهور وغير وضوء فعوسب عليها وعوقب عليها فهو مسلم عاصي هذا الذي ذكر في هذا الحديث الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي لكن صلاة من الصلاة صلىها بغير طهور أن يسعى صلى الله عليه وسلم ذكر هذا العبد أمر بعبد من عباد الله ما ندري من هو أن يضرب مئة جلدة هل في ذلك الزمن أم حكى أن صلى الله عليه وسلم عن زمن قبله أم سيأتي هذا الزمن أنه يؤمر بهذا العبد ويجلد هذا الجلد والحاصل أن هذا الرجل تكب هذه المعصية فصلى هذا الصلاف وهو يصلي وليس بتارك الصلاة حتى يقال كيف استجاب دعاؤه ولو كان كافرا ما استجيب والله يقول ما دعاء الكافرين إلا فضلا هذا رجل صلي وإنما عنده معصية فتارك الصلاة كافر